ا ل إ ش ا ر ة ا ل ع ا ش ر ة إ ن الذي يؤيد هذه المعجزات ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ش ج ر ة هو م ع ج ز ة حنين الجذع ا ل م ن ق و ل ة نقلا متواترا نعم إ ن حنين الجذع اليابس الموجود في المسجد النبوي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفراقه عنه فراقا مؤقتا و أ ن ي ن ه أ م ا م ج م ا ع ة غ ف ي ر ة من الصحب الكرام يؤيد ا ل أ م ث ل ة التي أ و ر د ن ا ه ا في المعجزات ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ش ج ا ر ويقويها ل أ ن الجذع من جنس ا ل أ ش ج ا ر فالجنس واحد إ ل ا أ ن هذه ا ل م ع ج ز ة م ت و ا ت ر ة بالذات بينما ا ل أ ق س ا م ا ل أ خ ر ى م ت و ا ت ر ة نوعا إ ذ إ ن أ ك ث ر جزئياتها و أ م ث ل ت ه ا لا يرقى إ ل ى مستوى التواتر الصريح كان المسجد النبوي م س ق و ف ا على جذوع نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خطب يقوم إ ل ى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه سمع لذلك ا ل ج ز ع صوت كصوت العشار وهو يئن ويبكي حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وتكلم معه وعزاه وسلاه فسكت الجذع نقلت هذه ا ل م ع ج ز ة بطرق ك ث ي ر ة جدا نقلا متواترا نعم إ ن م ع ج ز ة حنين الجذع م ش ه و ر ة و م ن ت ش ر ة والخبر بها من المتواتر الصريح فقد رواها مئات من أ ئ م ة التابعين ب خ م س ة عشر طريقا عن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن وهكذا نقلوها إلى من خلفهم من إلى وممن رواها من علماء ا ل ص ح ا ب ة أ ن س بن مالك خادم النبي وجابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد و أ ب و سعيد الخدري و أ ب ي بن كعب و ض ر ي د ة و أ م المؤمنين أ م س ل م ة رضوان الله عليهم وكل من هؤلاء على ر أ س طريق من طرق رواه الحديث فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من أ ص ح ا ب الصحاح هذه ا ل م ع ج ز ة الكبرى ا ل م ت و ا ت ر ة ونقلوها إ ل ي ن ا عن جابر رضي الله عنه يقول كان المسجد مسكوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خطب يقوم إ ل ى جذع منها فلما ن صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاءه ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فوضع ي د ه ع ل ي ه فسكت لم يتحمل لم ا ل ج ز ع ف ر ا ق ه ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م و ع ن أنس حتى ا ت ج ل م س ه ولكن يكون س لدينا نفسه ولكن يكون بن ع تصدع ب حتى ا ش ق ل ش د ة ب ك ا ئ ه زاد غ ي ر ه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن هذا بكى لما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث بريدة لما بكى الجذع وضع الرسول يده الشريفة عليه وقال الشريفة حديث بريدة يده عليه الحائط أردك بكى لما الجذع إلى شئت إن الذي كنت فيه ينبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمره و إ ن شئت أ غ ر س ك في ا ل ج ن ة ف ي أ ك ل أ و ل ي ا ء الله من ثمرك ثم أ ص غ ى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في ا ل ج ن ة ف ي أ ك ل مني أ و ل ي ا ء الله و أ ك و ن في مكان لا أ ب ل ى فيه فسمعه من يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء قال ا ل إ م ا م أ ب و إ س ح ا ق ا ل إ س ف ر ا ئ ي ل ي وهو من أ ئ م ة الكلام إ ن الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم لم يذهب إ ل ى البدع بل دعاه إ ل ى نفسه فجاءه يخرق ا ل أ ر ض فالتزمه ثم أ م ر ه فعاد إ ل ى مكانه يقول أ ب ي بن كعب وبعد ظهور هذه ا ل م ع ج ز ة أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم به فدفن تحت المنبر فكان إ ذ ا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إ ل ي ه فلما هدم المسجد لتجديده أ خ ذ ه أ ب ي فكان عنده إ ل ى أ ن أ ك ل ت ه ا ل أ ر ض وعاد رفاتا وحينما كان الحسن البصري يحدث بهذا إ ل ى طلابه يبكي ويقول يا عباد الله ا ل خ ش ب ة تحن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إ ل ي ه لمكانه ف أ ن ت م أ ح ق أ ن تشتاقوا إ ل ى لقائه ونحن نقول نعم إ ن الاشتياق إ ل ي ه ومحبته إ ن م ا هو باتباع سنته السنيه وشريعته الغراء نكتة مهمة ف إ ن قيل لم ا لم تشتهر تلك المعجزات التي تخص ا ل ب ر ك ة بالطعام والتي أ ش ب ع ت أ ل ف ا من الناس في غ ز و ة الخندق بصاع من طعام ولا تلك المعجزات التي تخص الماء التي أ ر و ت أ ل ف ا من الناس بما فار من الماء من أ ص ا ب ع الرسول المباركه صلى الله عليه وسلم لما لم ا لم تنقلا بطرق ك ث ي ر ة مثلما اشتهرت م ع ج ز ة حنين الجذع ونقلت مع أ ن كلا من تلك الجماعتين التي وقعت ا ل م ع ج ز ة أ م ا م ه م ا أ ك ث ر من ج م ا ع ة م ع ج ز ة حنين الجذع الجواب إ ن المعجزات التي ظهرت قسمان أ ح د ه ا ما يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم لتصديق دعوى ا ل ن ب و ة ويكون ح ج ة لها فيزيد إ ي م ا ن المؤمنين ويسوق أ ه ل النفاق إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ي م ا ن ويدعو أ ه ل الكفر إ ل ى ح ظ ي ر ة ا ل إ ي م ا ن و م ع ج ز ة حنين الجذع من هذا القبيل لذلك راها العوام والخواص و ع ت ن ي بنشرها أ ك ث ر من غيرها أ م ا م ع ج ز ة الطعام و م ع ج ز ة الماء فهي ك ر ا م ة أ ك ث ر من كونها م ع ج ز ة بل إ ك ر ا م إ ل ه ي أ ك ث ر من ا ل ك ر ا م ة بل ض ي ا ف ة ر ح م ا ن ي ة حسب ما دعت إ ل ي ه ا ل ح ا ج ة أ ك ث ر من إ ك ر ا م إ ل ه ي فهما و إ ن كانتا دليلين على دعوى ا ل ن ب و ة ومعجزتين لها إ ل ا أ ن ا ل غ ا ي ة ا ل أ س ا س هي ان الجيش الذي يبلغ قوامه زهاء الف رجل كان في ح ا ج ة م ا س ة إ ل ى الطعام والشراب ف أ م د ه م الله سبحانه من خزائن الغيب ب أ ن أ ش ب ع من صاع من طعام أ ل ف رجل كما يخلق سبحانه من ن و ا ة و ا ح د ة الف رطل من التمر كذلك أ ر و ى زهاء الف من المجاهدين في سبيل الله حينما أ ص ا ب ه م العطش أ ر و ا ه م بماء مبارك كالكوثر إ ذ أ ج ر ا ه سبحانه من أ ص ا ب ع قائدهم ا ل أ ع ظ م صلوات الله وسلامه عليه لذلك لم تصل د ر ج ة م ع ج ز ة الطعام والماء إ ل ى د ر ج ة حنين الجذع إ ل ا أ ن جنستين كالمعجزتين ونوعهما بحسب ا ل ك ل ي ة متواتر كتواتر حنين الجذع ثم إ ن كل فرد قد لا يرى ب ر ك ة الطعام وفوران الماء من ا ل أ ص ا ب ع بالذات بل يرى أ ث ر ه ولكن كل من كان في المسجد النبوي قد سمع بكاء الجذع لذا ذاع أ ك ث ر ف إ ن قيل إ ن ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن اهتموا اهتماما بالغا ب م ل ا ح ظ ة جميع أ ح و ا ل ه صلى الله عليه وسلم وحركاته ونقلوها ب أ م ا ن ة واعتناء فلم رويت أ م ث ا ل هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ع ظ ي م ة بعشرين طريقا فقط ولم ترو في ا ل أ ق ل ب م ئ ة طريق ولم ت أ ت ي أ ك ث ر ر و ا ي ا ت عن أ ن س وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة ولم ي أ ت ي عن طريق أ ب ي بكر وعمر إ ل ا القليل منها الجواب الشق الأول من السؤال مضى جوابه في الأساس الثالث من الإشارة الرابعة من مضى من في أ م ا جواب الشق الثاني فهو أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا احتاج إ ل ى الدواء يراجع الطبيب و إ ذ ا احتاج إ ل ى بناء يراجع المهندس و إ ذ ا احتاج إ ل ى تعلم ا ل ش ر ي ع ة ي أ ت ي المفتي ويستفتيه وهكذا فقد كانت م ه م ة بعض علماء ا ل ص ح ا ب ة م ن ح ص ر ة في حمل الحديث ونشره ونقله إ ل ى العصور ا ل أ خ ر ى فكانوا يسعون بكل ما اتاهم الله من ق و ة في هذه ا ل غ ا ي ة ف أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه كرس جميع حياته لحفظ الحديث النبوي في الوقت الذي كان عمر رضي الله عنه منهمكا في حمل أ ع ب ا ء ا ل خ ل ا ف ة و س ي ا س ة ا ل د و ل ة ل ذ ا اعتمد على هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وجابر و أ م ث ا ل ه م في نقل الحديث الشريف إ ل ى ا ل أ م ة فندرت ا ل ر و ا ي ة عنه ثم إ ن الراوي الصادق المصدق من قبل الجميع يكتفى بروايته ولا داعي إ ل ى ر و ا ي ة غيره ولذا ينقل بعض الحوادث ا ل م ه م ة بطريقين أ و ثلاث الإشارة الحادية عشرة تبين هذه الإشارة المعجزة النبوية في الأحجار والجبال من الجمادات كما أشارت الإشارة العاشرة عشرة تبين في من هذه إ ل ى ا ل م ع ج ز ة ا ل ن ب و ي ة في ا ل أ ش ج ا ر نذكر من بين أ م ث ل ت ه ا ا ل ك ث ي ر ة ث م ا ن ي ة أ م ث ل ة المثال ا ل أ و ل روى البخاري و ع ل ا م ة المغرب القاضي عياض عن ابن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل المثال الثاني وثبت كذلك عن أ ن س و أ ب ي ذر رضي الله عنهما قال أ ن س أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصن فسبحن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعن التسبيح ثم صدهن في يد أ ب ي بكر رضي الله عنه فسبحن ثم في أ ي د ي ن ا فما سبحن وروى مثله أ ب و ذر رضي الله عنه وذكر أ ن ه ن سبحن في كف عمر رضي الله عنه ثم وضعهن على ا ل أ ر ض فخرسن ثم أ خ ذ ه ن وضعهن في كف عثمان فسبحنه ثم وضعهن في أ ي د ي ن ا فخرسن المثال الثالث ثبت بنقل صحيح عن علي وجابر و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم أ ن ه ما كان يمر النبي صلى الله عليه و سلم بجبل ولا حجر إ ل ا و قال السلام عليك يا رسول الله ففي ر و ا ي ة علي رضي الله عنه قال كنا ب م ك ة في ب د ا ي ة ا ل ن ب و ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إ ل ى بعض نواحيها فما استقبله ش ج ر ة ولا جبل إ ل ا قال له السلام عليك يا رسول الله وفي ر و ا ي ة جابر رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر يكن بحجر ولا شجر إ ل ا سجد له أ ي كل منهما ي ن ق ع د له ويقول السلام عليك يا رسول الله وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى عن جابر بن س م ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعرف ح ج ر ب م ك ة كان يسلم عليه اي قبل أ ن يبعث قيل إ ن ه إ ش ا ر ة إ ل ى الحجر ا ل أ س و د وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبلني جبريل ب ا ل ر س ا ل ة جعلت لا أ م ر بحجر ولا شجر إ ل ا قال السلام عليك يا رسول الله المثال الرابع وفي حديث العباس رضي الله عنه اذ اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه وهم عبد الله وعبيد الله والفضل وقسم بملاءه ودعا لهم الستر من النار إ ذ قال يا رب هذا عمي صنو أ ب ي وهؤلاء البنوه فاسترهم من النار كستري إ ي ا ه م بملاءتي ف أ م ن ت أ س ك ف ة الباب وحوائط البيت آ م ي ن آ م ي ن واشتركن في الدعاء المثال الخامس الكتب الصحاح روث م ت ف ق ة وفي ا ل م ق د م ة البخاري وابن حبان و أ ب و داود والترمذي عن أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وعن عثمان ذي النورين وسعيد بن زيد أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة أ ن ه صعد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر وعثمان أ ح د ا فرجف بهم من مهابتهم أ و من سروره وفرحه فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق فبهذا إ ن ن م ا عليك ي وصديق و ش د ا ن ف ب ه الحديث ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن ش ه ا د ة عمر وعثمان إ خ ب ا ر ا غيبيا وقد نقل ت ت م ة لهذا المثال أ ن ه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من م ك ة وطلبته كفار قريش صعد على جبل س ب ي ر فقال له سبير اهبط يا رسول الله ف إ ن ي أ خ ا ف أ ن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله فقال له حراء إ ل ي يا رسول الله من هذا يستشعر أ ه ل القلب والصلاح الخوف في سبير و ا ل أ م ن والاطمئنان في حراء يفهم من مجموع هذه ا ل أ م ث ل ة أ ن الجبال ا ل ع ظ ي م ة م أ م و ر ة و م ن ق ا د ة ك أ ي فرد من ا ل أ ف ر ا د وهي ك أ ي عبد مخلوق يسبح الله تعالى وله و ظ ي ف ة خ ا ص ة به و أ ن ه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه فما خلقت الجبال باطله المثال السادس وروى ابن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ على المنبر وما ق د ر ا الله حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه يقول أ ن ا الجبار أ ن ا الجبار أ ن ا الكبير المتعال فرجف المنبر حتى قلنا ليخرن ا عنه المثال السابع عن حبل ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود من علماء ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن أ ن ه قال كان حول البيت ستون و ث ل ا ث م ا ئ ة صنم م ث ب ت ة ا ل أ ر ج ل بالرصاص في ا ل ح ج ا ر ة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إ ل ي ه ا ولا يمسها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا فما أ ش ا ر إ ل ى وجه صنم إ ل ا وقع لقفاه و ل ا لقفاه إ ل ا وقع ل و ج ه حتى م ا بقي من ه ا صنم ا ل م ث ا ل ا ل ث ان م هو قصة ب ح ي ر ا ء ا ل ر ا ه ب ا ل من ش ه وهي و ر ة أ ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل قبل البعثة م مع خرج م ه أبي ط ا ل ب و ج م ا ع ة من قريش إلى ن و ا ح ا ل ش ا م و ل م الى و ص و ا إ ل ج و ان ر ك ي س ة الراهب ل ج س و ا هناك وكان ا ل ر ه ب لا يخرج إ ل ى أ ح د فخرج وجعل يتخللهم حتى أ ه ر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله ر ح م ة للعالمين فقال له أ ش ي ا خ من قريش ما علمك فقال إ ن ه لم يبق شجر ولا حجر إ ل ا خر ساجدا له ولا يسجد إ ل ا لنبي ثم قال و أ ق ب ل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامه ت ض ل ه فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إ ل ى فيء ا ل ش ج ر ة فلما جلس مال الفيء إ ل ي ه وهكذا فهناك ثمانون مثالا كهذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ث م ا ن ي ة ف إ ذ ا وحدت هذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ث م ا ن ي ة ل أ ص ب ح ت ق و ي ة لا يمكن أ ن تنال منها ش ب ه ة مهما كانت فهذا النوع من المعجزات أ ي تكلم الجمادات يشكل دليلا جازما على إ ث ب ا ت دعوى ا ل ن ب و ة وهو في ح ق م المتواتر من حيث المعنى فكل مثال يستمد ق و ة أ خ ر ى من ق و ة الجميع تفوق قوته ا ل ف ر د ي ة مثله في هذا مثل رجل ضعيف انخرط في سلك الجيش فيتقوى حتى يستطيع أ ن يتحدى أ ل ف ا من الرجال أ و كعمود ضعيف لو قوية يتقوى ضم مع أعمدة قوية يتقوى فكيف إ ذ ا كانت غوايات ل ا صحيحة ورصينة ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة أ م ث ل ة ث ل ا ث ة م ه م ة ترتبط ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة المثال ا ل أ و ل تصرح ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى بنصها القاطع وبتحقيق عموم المفسرين العلماء و ا م ة الحديث أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ذ في غ ز و ة بدر ق ب ض ة من تراب وحصيات ورماها في وجوه جيش الكفار وقال شاهت الوجوه فدخلت تلك ا ل ق ب ض ة من التراب إ ل ى أ ع ي ن كل المشركين مثلما وصلت ك ل م ة شاهه الوجوه إ ل ى آ ذ ا ن كل منهم فصاروا يعالجون عيونهم من التراب ففروا بعدما كانوا في ح ا ل ة كر على المسلمين ويروي ا ل إ م ا م مسلم أ ن الكفار في غ ز و ة حنين عندما كانوا يصلون على المسلمين أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم ق ب ض ة من تراب ورمى بها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما من أ ح د منهم إ ل ا م ل أ عينيه ب إ ذ ن الله تراب كما سمعت أ ذ ن ه هذه ا ل ك ل م ة فولوا مدبرين فهذه ا ل ح ا د ث ة ا ل خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة قد وقعت في بدر وحنين فهي ح ا د ث ة تفوق ط ا ق ة البشر كما أ ن ه ا لا يمكن إ س ن ا د ه ا إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل ع ا د ي ة لذا قال تعالى وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى أ ي انها ح ا د ث ة ن ا ب ع ة من ق د ر ة إ ل ه ي ة ن ح ض ه المثال الثاني تذكر كتب أ ئ م ة الحديث وفي مقدمتها البخاري ومسلم أ ن ي ه و د ي ة واسمها زينب بنت الحارث أ ه د ت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيب ر ش ا ة م ص و ي ة سمتها ف أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها و أ ك ل القوم فقال ارفعوا أ ي د ي ك م ف إ ن ه ا أ خ ب ر ت ن ي أ ن ه ا م س م و م ة فرفع الجميع أ ي د ي ه م إ ل ا أ ن ب ش ر ا بن البراء مات من أ ث ر السم فدعا صلى الله عليه وسلم ا ل ي ه و د ي ة وقال لها ما حملك على ما صنعت قالت إ ن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت و إ ن كنت ملكا ارحت الناس منك ف أ م ر بها فقتلت وفي بعض الروايات أ ن ه لم ي أ م ر بقتلها قال العلماء المحققون لم ي أ م ر بقتلها بل دفعها ل أ و ل ي ا ء بشر بن البراء فقتلوها فاستمع في الآن الى هذه النقاط الثلاث لبيان إعجاز هذه الحادثة النقطة الأولى جاء في احدى الروايات ان عددا من الصحابة سمعوا قولها حينما اخبرت الشاتو عن أنها مسمومة النقطة الثانية مسمومة أخبرت من عن إلى أن إحدى هذه هذه وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن ه بعدما أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ا ل ق ض ي ة قال قولوا بسم الله ثم كلوا ف إ ن ه لا يضر السم بعده هذه يقبلها قبلوها كلامه الله عليه وسلم أنها الرواية ابن العسقلاني إلا علماء النقطة الثالثة اطمأن لم لقد كل صلى وسلم حجر آخرين أخبرتني وإن مسمومة أن من سمع بأني و ك أ ن ه سمعه بنفسه اذ لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم قول مخالف للواقع قط وهذه و ا ح د ة منها فبينما يبيت اليهود الكيد لينزلوا ضربتهم ا ل ق ا ض ي ة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم إ ذ ا ب ا ل م ؤ ا م ر ة تنكشف على ا س ر خبر من الغيب وتبطل ا ل د س ي س ة والمكر ا ل س ي ء ويقع الخبر كما أ خ ب ر عنه صلى الله عليه وسلم المثال الثالث هو م ع ج ز ة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث حوادث تشبه م ع ج ز ة سيدنا موسى عليه السلام في م ع ج ز ة يده البيضاء وعصاه ه الله الحادثة الأولى أخرج الإمام أحمد الحديث الصحيح عن أبي سعيد القدري أحمد سعيد أخرج أبي رضي عن ع ن أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى ق ت ا د ة ا بن النعمان وصلى معه العشاء في ل ي ل ة م ظ ل م ة م ط ر ة ع ر ج و ن ة وقال انطلق به ف إ ن ه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا ف إ ذ ا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج ف إ ن ه الشيطان فانطلق فاضاء له العرجون كاليد البيضاء حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج ا ل ح ا د ث ة الثانيه ة عكاشة بن محصن وهو يقاتل به في غزوة بدر الكبرى تلك المعركة انقطع الأسدي يقاتل الكبرى التي هي منبع الغرائب فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا عودا غليظا وقال بن محصن منبع من حطب عليه سيف رسول وسلم في هي أي تلك به بدر اضرب به صلى وهو فعاد في يده سيفا صارما طويل ا ل ق ا م ة أ ب ي ض شديد المتن فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إ ل ى أ ن استشهد في قتال أ ه ل ا ل ر د ة في ا ل ي م ا م ة هذه ا ل ح ا د ث ة ث ا ب ت ة قطعا وكان ع ك ا ش ة يفتخر بذلك السيف طوال حياته وكان السيف يسمى بالعون فاشتهار السيف بالعون وافتخار ع ك ا ش ة به وجتان ايضا على ثبوت ا ل ح ا د ث ة ا ل ح ا د ث ة ا ل ث ا ل ث ة روبن عبدالبر وهو من أ ع ل ا م ع ص ر ه من بين العلماء المحققين أ ن عبدالله ب ن جحش ابن ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذ ه ب سيفه في غ ز و ة أ ح د وهو يحارب ف أ ع ط ه ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عسي بنخل فرجع في يده سيفا يقول ابن سيد الناس في سيره فبقي هذا السيف م د ة ولم يزل يتناقل حتى بيع إ ل ى شخص يدعى بغاء التركي بمائتي دينار فهذان السيفان معجزتان ك م ع ج ز ة عصا موسى إ ل ا أ ن ه لم يبق وجه ا ل إ ع ج ا ز لعصا موسى بعد وفاته عليه السلام وبقي هذان السيفان معجزتين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ا ل إ ش ا ر ة الثالثه ة عشرة ع ومن م ج ز ا ت صلى الله عشره ل وسلم ي ه ف ا ا ء ل م ض ى والجرحى ب ن ف س المبارك وهذا النوع من المعجزات متواتر معنوي من حيث النوع أ م ا جزئياتها فقسم منها بحكم المتواتر المعنوي وقسم آ خ ر أ ح ا د ي إ ل ا أ ن ه يورث ا ل ق ن ا ع ة ا ل ع ل م ي ة والاطمئنان وذلك لتوثيق العلماء له وتصحيح أئمة الحديث أئمة سنذكر من أ م ث ل ة هذا النوع من المعجزات ب ض ع ة أ م ث ل ة فقط من بين أ م ث ل ت ه ا ا ل غ ز ي ر ة المثال ا ل أ و ل يروي القاضي عياض عن سعد بن أ ب ي وقاص وهو من ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة وتولى خ د م ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ب ح أ ح د قواده وقاد جيش ا ل إ س ل ا م في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ن ا و ل ن السهم لا نصل له فيقول ارم به وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت كان ذلك في غ ز و ة أ ح د وكانت السهام التي لا نصل لها تمرق ك ا ل م ر ي ش ة وتثبت في جسد الكفار وقال أ ي ض ا و أ ص ي ب ت يومئذ عين قتاده بن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ش ا ف ي ة فكانت أ ح س ن عينيه واشتهرت هذه ا ل ح ا د ث ة حتى إ ن أ ح د أ ح ف ا د ق ت ا د ة حينما جاء إ ل ى عمر بن عبد العزيز عرف نفسه بانشاده ا ل أ ب ي ا ت ا ل آ ت ي ة أ ن ا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أ ح س ن الرد فعادت كما كانت ل أ و ل أ م ر ه ا فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد ي وثبت أ ي ض ا أ ن ه جعل ريقه على جراحه إ ث ر سهم في وجه أ ب ي ق ت ا د ة في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح إ ذ مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ا ل م ب ا ر ك ة المثال الثاني روى البخاري ومسلم وغيرهما أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى ا ل ر ا ي ة عليا يوم خيبر وكان رمدا فلما تفل في عينه أ ص ب ح ترياقا لعينه فبرئت ب إ ذ ن الله ولما جاء الغد جاء أ خ ذ علي باب ا ل ق ل ع ة وهو من حديد و ك أ ن ه ترس في يده وفتح ا ل ق ل ع ة ونفس على ض ر ب ة بساق س ل م ة بن ا ل أ ك و ع يوم خيبر فبرئت المثال الثالث روى النسائي عن عثمان بن حنيف أ ن أ ع م ى أ ت ى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أ ن يكشف لي عن بصري قال أ و أ د ع ك قال يا رسول الله إ ن ه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق ف ت و ض أ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك و أ ت و ج ه إ ل ي ك بنبي محمد نبي ا ل ر ح م ة يا محمد إ ن ي أ ت و ج ه إ ل ى ربك بك أ ن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني وقد كشف في نفسي فرجع المثال ل ل ه عن بصره ا الرابع قطع أ ب و جهل يوم بدر يد معول بن عفراء احد ا ل أ ر ب ع ة عشر الذين استشهدوا في بدر فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ل ص ق ه ا فلصقت رواه ابن وهب وهو من أ ئ م ة الحديث ثم عاد إ ل ى القتال ف ق ا ت ل حتى استشهد ومن ر و ا ي ت ي أ ي ض ا أ ن خبيب بن يساف اصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ض ر ب ة على عاتقه حتى مال شقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس عليه حتى صح فهاتان الحادثتان و إ ن كانتا ا ح ا د ي ة إ ل ا أ ن تصحيح ا ل إ م ا م الجليل بن وهب لهما وكون وقوعهما في منبع المعجزات بدر ولوجود شواهد ك ث ي ر ة من أ م ث ا ل ه م ا يجعلهما لا يشك أ ح د في وقوعهما وهكذا هناك أ ل ف مثال ومثال قد ثبت ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة من أ ن يد الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح ت شفاء ودواء ل ذ و العاهات والمرضى لو سطرت هذه ا ل ق ط ع ة بماء الذهب ورصعت ب ا ل أ ل م ا س لكانت ج د ي ر ة حقا وكما مر سابقا أ ن تسبيح الحصى وخشوعه في كفه صلى الله عليه وسلم وتحول التراب والحصيات فيها كقذائف في وجوه ا ل أ ع د ا ء حتى ولوا مدبرين بقوله تعالى وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى وانفلاق القمر فلقتين ب إ ص ب ع من الكف نفسها كما هو نص ا ل ق ر آ ن الكريم وانشق القمر وفوران ا ل م ا ء ك عين ج ا ر ي ة من بين ا ل أ ص ا ب ع ا ل ع ش ر ة وارتواء الجيش منه وكون تلك اليد ب ل ث م ا للجرحى وشفاء للمرضى ليبين بجلاء مدى ب ر ك ة تلك اليد ا ل ش ر ي ف ة ومدى كونها م ع ج ز ة ق د ر ة إ ل ه ي ة ع ظ ي م ة ل ك أ ن كف تلك اليد ز ا و ي ة ذكر س ب ح ا ن ي ة ص غ ي ر ة بين ا ل أ ح ب ا ب لو دخلها الحصى لسبح وذكر و ت ر س ا ن ة ر ب ا ن ي ة ص غ ي ر ة تجاه ا ل أ ع د ا ء لو دخلها التراب لتطاير تطاير القنابل وتعود ص ي د ل ي ة ر ح م ا ن ي ة ص غ ي ر ة للمرضى والجرحى لو لام سداء لغدت له شفاء وحينما تنهض تلك اليد تنهض بجلال فتشق القمر شقين ب إ ص ب ع منها و إ ذ ا التفتت التفاته جمال فجرت ينبوع ر ح م ة يدفق من عشر عيون تجري كالكوثر السلسبيل ف ل إ ن كانت يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موضع معجزات ب ا ه ر ة إ ل ى هذا الحد أ ل ا يدرك ب د ا ه ة مدى حضوته عند ربه مبلغ صدقه في دعوته ومدى س ع ا د ة أ و ل ئ ك الذين بايعوا تلك اليد ا ل م ب ا ر ك ة سؤال إ ن ك تقول في كثير من الروايات إ ن ه ا م ت و ا ت ر ة بينما لم نسمع بها إ ل ا ا ل آ ن فهل يجهل التواتر إ ل ى هذا الحد الجواب هناك أ م و ر ك ث ي ر ة م ت و ا ت ر ة لدى علماء الشرع بينما هي م ج ه و ل ة لدى غيرهم فلدى علماء الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت و ا ت ر ة ما لا يعرف إ ل ا بالاحاد لدى سواهم وهكذا فبديهيات ونظريات كل علم إ ن م ا تبين حسب ما تواضع عليه أ ه ل اختصاص ذلك العلم أ م ا ب ق ي ة الناس فهم يعتمدون عليهم في ذلك العلم ف إ م ا أ ن ه م يستسلمون لقولهم أ و ي ع ط ف و ن على د ر ا س ة ذلك العلم فيجدون ما وجدوه فما أ خ ب ر ن ا عنه من المتواتر الحقيقي أ و المعنوي أ و ما هو بحكم المتواتر من الحوادث قد بين حكمها رجال الحديث وعلماء ا ل ش ر ي ع ة وعلماء ا ل أ ص و ل و أ غ ل ب العلماء ا ل آ خ ر ي ن ف إ ذ ا جهله العوام الغافلون أ و من يغمض عينه عن العلم من الجهال فلا يقع اللوم إ ل الا ع ي ه م ل ل الخامس أخرج الإمام البغوي م ث ا ساق أخرج أصيبت عليهم بن الحكم يوم الخندق الحكم انكسرت ا رسول ل ل فمسح يوم إذ صلى الله عليه ل و س فبرئ فرسه مكانه وما نزل عن فرسه المثال السادس روى البيهقي وغيره اشتكى علي بن أ ب ي طالب فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ن ب ي ص ى ا ل ل عليه ل و س اشفه ل ل ه م أ و عافه ثم ضربه برجله ف م ش ت ك ى ذلك الوجع بعد المثال السابع كانت في كف شرحبيل الجعفي س ل ع ة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابه فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أ ث ر المثال ا ل س ا م س ت ة من ا ل أ ط ف ا ل نالوا كل على ح د ة م ع ج ز ة من معجزات الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم م من أئمة الحديث أنه أتته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأول روابن الحديث الله صلى عليه أبي أنه أتته وهو شيبة ع س خ معها صبي به بلاء لا يتكلم ف أ ت ي بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أ ع ط ا ه ا اياه و أ م ر ه ا بسقيه ومسه به ف ب ر أ ا ل ه ل ا م وعقل عقلا يفضل عقول الناس الثاني وعن ابن عباس جاءت ا م ر أ ة بابن لها به جنون فمسح صلى الله عليه وسلم صدره فسعى سعه ة فخرج من جوفه مثل الجرو ا ل أ س و د أ ي شيء أ س و د كالخيار الصغير فشفي الثالث روى ا ل إ م ا م البيهقي والنسائي إ ن ك ف أ ت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسح عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له ونفخ نفخا فيه ريقه الشريف ف ب ر أ لحينه الرابع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بصبي قد شب أ ي كبر لم يتكلم قط فقال من أ ن ا فقال رسول الله ف أ ن ط ق ه الله الخامس أ خ ر ج إ م ا م العصر جلال الدين السيوطي الذي تشرف في ا ل ي ق ظ ة ب ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أ ن ه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ا من أ ه ل ا ل ي م ا م ة بغلام يوم ولد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من أ ن ا فقال أ ن ت رسول الله قال صدقت بارك الله فيك ثم إ ن الغلام لم يتكلم حتى شب فكان يسمى ب م ب ا ر ك ا ل ي م ا م ة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ب ا ل ب ر ك ة السادس ودعا على صبي خشن الطبع قطع عليه ا ل ص ل ا ة أ ن يقطع الله أ ث ر ه ف أ ق ع د ونال جزاء ف ض ا ظ ت ه السابع س أ ل ت ج ا ر ي ة طعاما وهو ي أ ك ل فناولها من بين يديه وكانت ق ل ي ل ة الحياء فقالت إ ن م ا أ ر ي د من الذي في فيك فناولها ما في فيه ولم يكن ي س أ ل شيئا فيمنعه فلما استقر في جوفها أ ل ق ي عليها من الحياء ما لم تكن ا م ر أ ة ب ا ل م د ي ن ة أ ش د حياء منها وهكذا هناك أ م ث ل ة غ ز ي ر ة تربو على ا ل ث م ا ن م ا ئ ة مثال كالتي ذكرناها وقد بينت كتب ا ل أ ح ا د ي ث والسير معظمها نعم لما كانت اليد ا ل م ب ا ر ك ة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ك ص ي د ل ي ة لقمان الحكيم وبصاقه ك م ا ء ع ي ن ا ل ح ي ا ة لخضر عليه السلام ونفسه كنفس عيسى عليه السلام في الشفاء و أ ن بني البشر يتعرضون للمصائب والبلايا فلا ريب أ ن ه قد اتي إ ل ي ه ما لا يحد من المرضى والصبيان والمجانين ولا شك أ ن ه م قد شفوا جميعا من أ م ر ا ض ه م وعاهاتهم حتى إ ن طاووسا اليماني وهو من أ ئ م ة التابعين المشهور بزهده وتقواه الحج أ ر ب ع ي ن م ر ة وصلى ص ل ا ة الصبح بوضوء العشاء أ ر ب ع ي ن س ن ة و ل ق ي كثيرا من ا ل ص ح ا ب ة الكرام هذا العالم الجليل يخبر جازما فيقول ما من مجنون جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده ا ل ش ر ي ف ة على صدره إ ل ا شفي من جنونه ف إ ذ ا أ خ ب ر إ م ا م ك ا ل ط ا و س اليماني الذي أ د ر ك ا ل ص ح ا ب ة الكرام هذا الخبر الجازم فلا ريب أ ن ه قد جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا من المرضى ربما يبلغ ا ل أ ل و ف وكلهم شفوا من أ م ر ا ض ه م ا ل إ ش ا ر ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة ومن أ ن و ا ع معجزاته صلى الله عليه وسلم نوع عظيم وهو الخوارق التي ظهرت بدعائه فهذا النوع لا شك فيه ومتواتر تواترا حقيقيا و أ م ث ل ت ه ا وجزئياتها و ف ي ر ة جدا لا تحصر وقد بلغ كثير من أ م ث ل ت ه ا د ر ج ة المتواتر بل صارت م ش ه و ر ة ق ر ي ب ة من التواتر ومنها ما نقله أ ئ م ة عظام بحيث يفيد ا ل ق ط ع ي ة فيه كالمتواتر المشهور ونحن هنا نذكر على سبيل المثال بعضا من أ م ث ل ت ه ا ا ل ك ث ي ر ة جدا التي هي ق ر ي ب ة من المتواتر أ و التي هي ب د ر ج ة المشهور كما سنذكر جزئيات من كل مثال المثال ا ل أ و ل روى أ ئ م ة الحديث وفي م ق د م ت ه البخاري ومسلم أ ن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان يستجاب في الحال وحدث ذلك مرارا كثيره حتى إ ن ه كان يرفع يديه أ ح ي ا ن ا للاستسقاء وهو على المنبر فيستجاب له قبل أ ن ينزل وهذه الروايات ث ا ب ت ة بلغت حد التواتر وقد ذكرنا آ ن ف ا أ ن ه أ ص ا ب الناس عطش في السفر فكان السحاب يتراكم في كل م ر ة يحتاجون إ ل ى الماء ويسقون ثم يقلع بل كان دعاه صلى الله ل ع يستجاب ه و ل م ي س حتى قبل ا ل ن ب و ة فكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بوجهه الكريم في صباه فكان المطر ينزل وقد اشتهرت هذه ا ل ح ا د ث ة حتى ذكرها عبد المطلب في بعض أ ش ع ا ر ه ولقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إ ن ا كنا نتوسل إ ل ي ك بنبينا فتسقينا و إ ن ا نتوسل إ ل ي ك بعم نبينا ف س ق ن ا قال فيسقون وروى الشيخان أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أ ن يغيثهم الله بالمطر فدعا صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إ ل ي ه المطر فدعا ف أ ص ح و ا المثال الثاني وردت ر و ا ي ة م ش ه و ر ة ق ر ي ب ة من التواتر أ ن ه صلى الله عليه وسلم حينما كان المؤمنون ق ل ة ويكتمون إ ي م ا ن ه م وعبادتهم دعا بعز ا ل إ س ل ا م بعمر رضي الله عنه أ و ب أ ب ي جهل فاستجيب له في عمر إ ذ قال اللهم اعز ا ل إ س ل ا م ب أ ب ي جهل بن هشام أ و بعمر بن الخطاب ف أ ص ب ح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م فكان سببا لعز ا ل إ س ل ا م ولذلك دعي بالفاروق المثال الثالث ولقد دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبعض ا ل ص ح ا ب ة لمقاصد شتى فاستجيب له ا س ت ج ا ب ة خ ا ر ق ة حتى وصلت كرامه تلك ا ل أ د ع ي ه د ر ج ة ا ل إ ع ج ا ز من ذلك ما روى البخاري ومسلم وغيرهما أ ن ه دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل س م ي بعد الحبر وترجمان ا ل ق ر آ ن حتى كان عمر رضي الله عنه ي أ ذ ن لابن عباس مع حداثه سنه ان يجلس في مجلس اكابر الصحابه الاجلاء وروى البخاري وغيره عن انس رضي الله عنه قال قالت امي يا رسول الله خادمك انس ادع الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اتيته وفي رواية وان ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المائه وفي روايه فما اعلم احدا اصاب من رخاء العيش ما اصبت ولقد دفنت بيدي هاتين مائه من ولدي لا اقول سقطا ولا ولد ولد وكان كل ذلك ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وروى ا ل إ م ا م البيهقي وغيره من أ ئ م ة الحديث أ ن ه صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف ب ا ل ب ر ك ة وهو أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة ف أ ص ا ب مالا و ث ي ر ا ب ب ر ك ة ذلك الدعاء حتى إ ن ه تصدق م ر ة بعير فيها س ب ع م ا ئ ة بعير وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها و ب أ ق ت ا ب ه ا و أ ح ل ا س ه ا فما شاء الله في هذه ا ل ب ر ك ة وتبارك الله وراى البخاري و غيره أ ن ه صلى الله عليه وسلم دعا لعروه بن أ ب ي الجعد ب ا ل ب ر ك ة في ت ج ا ر ة له فقال فلقد كنت أ ق و م ب ا ل ك ن ا س ة فما أ ر ج ع حتى أ ر ب ح أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه ودعا لعبد الله بن جعفر ب ا ل ب ر ك ة في ص ف ق ة يمينه ف م ش ت ر ى شيئا إ ل ا ربح فيه حتى اشتهر في زمانه بالثروه والمال بمثل ما اشتهر بالكرم والسخاء ولهذا النوع أ م ث ل ة ك ث ي ر ة جدا أ و ر د ن ا هذه ا ل أ ر ب ع ة على سبيل المثال وروى ا ل إ م ا م الترمذي أ ن ه صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أ ب ي و ق ا ص فقال اللهم استجب لسعد إ ذ ا دعاك فكان مستجاب ا ل د ع و ة يرهب الناس من دعائه عليهم وقال ل أ ب ي ق ت ا د ة أ ف ل ح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره فمات وهو ابن سبعين س ن ة و ك أ ن ه ابن خمس ع ش ر ة س ن ة وقد اشتهرت هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ب ت ة وعندما أ ن ش د الشاعر المشهور ا ل ن ا ب غ ة بين يديه صلى الله عليه وسلم بلغنا السما ء في مجدنا وسنائنا و إ ن ا نريد فوق ذلك م ظ ه ر ة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ي ن يا أ ب ا ليلى قال إ ل ى ا ل ج ن ة يا رسول الله ثم أ ن ش د ق ص ي د ة أ خ ر ى تحمل معاني ج ل ي ل ة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ي ف ض د الله فاك فما سقطت له سن وكان أ ح س ن الناس ثغرا إ ذ ا سقطت له سن نبتت له أ خ ر ى وعاش عشرين و م ا ئ ة وقيل أ ك ث ر من هذا وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم دعا لعلي رضي الله عنه فقال اللهم اكفه الحر والقر فكان ب ب ر ك ة هذا الدعاء يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد و د ع ا ل ا ب ن ت ه فاطمه الا يجيعها الله قالت فما جعت بعد و س أ ل ه الطفل ي ابن عمرو ا ي ة لقومه فقال اللهم نور له فسطع له نور بين عينيه فقال يا ربي أ خ ا ف أ ن يقولوا مثل فتحول إ ل ى طرفي ص و ت ه فكان يضيء في ا ل ل ي ل ة ا ل م ظ ل م ة فسميذا النور فهذه الحوادث لا ريب في رواياتها قط عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قلت يا رسول الله إ ن ي أ س م ع منك حديثا كثيرا أ ن س ا ه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه كمن ي أ خ ذ شيئا من الغيب ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده فهذه الحوادث من الاحاديث ا ل م ش ه و ر ة المثال الرابع نبين عده أ م ث ل ة في صدد ا س ت ج ا ب ة أ د ع ي ة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس ا ل أ و ل جاء الخبر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملك الفرس المسمى برويز كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم م ز ق فمزق كل ممزق إ ذ قتل شيرويه ابن الملك أ ب ا ه بالخنجر ومزق سعد بن أ ب ي وقاص ملكه ف ل ن تبق له ب ا ق ي ة ولا بقيت لفارس ر ي ا س ة في ا ق ط ا ل الدنيا بينما ظل ملك قيصر و س ا ئ ل الملوك لاحترامهم كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه م الثاني ثبت بالحديث المشهور القريب من المتواتر وبما ترمز إ ل ي ه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن ه اجتمع رؤساء قريش في المسجد الحرام وعمل ا ا ل نبي صلى الله عليه وسلم م ع ا م ل ة س ي ئ ة فدعى علي هم و س م ا هم قال ابن م س ع و د ف ل قد ر أ ي ت ه م قتلوا يوم بدر اثالث ل ودعى على مدر و ه ي ق ب ي ل ة ع ظ ي م ة بما كذبت ف أ ق ح ط و حتى استعطفتو ك ر ي ش فدعى لهم ف س ق و ا هذه ا ل ر و ا ي ة ق ر ي ب ة من التواتر المثال الخامس هو ا س ت ج ا ب ة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به على رجال معينين نذكر على سبيل ل ا م ث ا ل ث ل ا ث ة من بين أ م ث ل ت ه ا ل ك ث ي ر ة ا ل أ و ل دعا على ع ت ب ة بن أ ب ي لهب وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسافر ع ت ب ة بعد ذلك فجاء أ س د يبحث عنه ف أ خ ذ ه من بين ا ل ق ا ف ل ة و أ ك ل ه هذه ا ل ح ا د ث ة م ش ه و ر ة نقلها أ ئ م ة الحديث وصححوها الثاني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم س ر ي ة وعلى ر أ س ه ا عامر بن ا ل أ ض ب ط وكان محلم بن ج ث ا م ة في معيته فاغتاله محلم غدرا فلما جاء الخبر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال اللهم لا تغفر لمحلم فمات محلم بعد س ب ع ة أ ي ا م فلفظته ا ل أ ر ض ثم غ وريت فلفظته مرات ف أ ل ق و ه بين صدين وضموا عليه ب ا ل ح ج ا ر ة الصد جانب الوادي الثالث وقال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك قال لا استطيع فقال لا استطعت فلم يرفعها إلى فيه المثال السادس خوارق لرجل يأكل كل فلم إلى ثابتة رآه سنذكر فيه بيمينك أستطيع عدة ثبوتا قطعيا من تلك التي ظهرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلمسه ا ل أ و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى شعرات من شعره إ ل ى خالد بن الوليد سيف الله ودعا له بالنصر فوضعها خالد في قلنسوته فلم يشهد بها قتالا إ ل ا رزق النصر الثاني أ ن سلمان الفارسي كان عبدا لليهود فكاتبه مواليه على ث ل ا ث م ا ئ ة و د ي ة يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم وعلى أ ر ب ع ي ن أ و ق ي ة من ذهب فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده إ ل ا و ا ح د ة غرسها غيره ف أ خ ذ ت كلها إ ل ا تلك ا ل و ا ح د ة فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها ف أ خ ذ ت في كتاب البزار ف أ ط ع م النخل من عامه إ ل ا ا ل و ا ح د ة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها ف أ ط ع م ت من عامها و أ ع ط ا ه مثل ب ي ض ة ا ل د ج ا ج ة من ذهب بعد أ ن أ د ا ر ه ا على لسانه فوزن منها لمواليه أ ر ب ع ي ن أ و ق ي ة وبقي عنده مثل ما أ ع ط ا ه م هذه ا ل ح ا د ث ة هي من الخوارق ا ل م ه م ة التي مرت بحياه سلمان الفارسي رضي الله عنه رواها ا ل أ ئ م ه ثقات ا ل ث ا ل ث كانت ل أ م مالك من ا ل ص ح ا ب ي ة ع ك ة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا ف أ م ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا تعصرها ثم دفعها إ ل ي ه ا ف إ ذ ا هي م م ل و ء ة سمنا ف ي أ ت ي ه ا بنوها ي س أ ل و ن ه ا ا ل أ د م وليس عندهم شيء فتعمد إ ل ي ه ا فتجد فيها سمنا فكانت تقيم إ د م ه ا حتى عصرتها فلم يجدوا فيها شيئا بعد ذلك المثال السابع إ ن المياه ا ل م ر ة تتحول إ ل ى ع ب ة ح ل و ة و تفوح منها ر ا ئ ح ة ط ي ب ة ب ب ر ك ة د ع ا ء النبي صلى الله عليه و سلم ولم س ه لها نسوق و ض ع ة أ م ث ل ة فقط ا ل أ و ل روى ا ل ب ي ه ق ي و و م ة ا ل حديث أ ن ب ئ ر ق ب ا كانت تنزف في بعض ا ل أ ح ي ا ن وسكب من فضل وضوئه في بئر قبى فما نزفت بعد الثاني روى أ ب و نعيم في دلائل ا ل ن ب و ة ورجال الحديث أ ن ه كان في دار أ ن س بئر فبزق صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فلم يكن في ا ل م د ي ن ة أ ع ذ ب منها الرابع ث ث ا ل و ن أنه ماجه الله صلى ل وسلم بدلو ي أتي فيه ه من ماء زمزم فمج ا ف ص روى أطيب الرابع من المسك ر ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ت ي بدلو من بئر فمج فيه ثم أ ف ر غ فيها فصارت أ ط ي ب من المسك الخامس روى حماد بن س ل م ة وهو من الرجال الموثوقين الذين يروي ع ن ه ا ل إ م ا م مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم م ل أ سقاء ماء بعد أ ن أ و ك ا ه ودعا فيه و أ ع ط ا ه ل ص ح ا ب ة كرام و أ م ر ه م الا يحلوه إ ل ا ا لوضوء فلما حضرتهم ا ل ص ل ا ة نزلوا فحلوه ف إ ذ ا به ل ب ل طيب و ز ب د ة في فمه هذه ا ل أ م ث ل ة ا ل خ م س ة ا ل ج ز ئ ي ة م ش ه و ر ة بعضها وينقلها أ ئ م ة أ ع ل ا م ف هذه والتي لم نذكرها هنا بمجموعها تحقق بالتواتر المعنوي هذه ا ل م ع ج ز ة تحققا كاملا المثال الثامن الشياه التي در ضرعها باللبن ب ب ر ك ة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولمسه إ ي ا ه بعد أ ن كان قد جف هناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة جدا لهذا إ ل ا أ ن ن ا نذكر ث ل ا ث ة منها م ش ه و ر ة و س ا ب ت ة ا ل أ و ل روى ج م ي ع كتب السير الموثوق بها أ ن رسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومعه أ ب و بكر الصديق مر على خباء عاتكه ب ا ن ت خ ا ل د ا ل خ ز ا ع ي ا ل م د ع و ة ب أ م معبد فنزل عندها وكان لها شاه عجفاء لا لبن فيها فقال لها أ ل ي س بها لبن فقالت أ م معبد ليس فيها دم فمن أ ي ن اللبن فمس صلى الله عليه وسلم ظهرها ومسح ضرعها ثم قال ائتوا ب إ ن ا ء و ح ل ب و ه ا فحلبوها فشرب صلى الله عليه وسلم هو و أ ب و بكر ص د ي ق وبقيت في ا ل إ ن ا ء ب ق ي ة فشرب من كان في الخباء الى أ ن شرعوا جميعا وهكذا بقيت تلك الشاه م ب ا ر ك ة ق و ي ة الثاني ق ص ة شاه ابن مسعود رضي الله عنه وهي عن ابن مسعود قال كنت أ ر ع ى غنما ل ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر فقال يا غلام هل من لبن قال قلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاه لم ينزع عليها الفحل ف أ ت ي ت ه بشاه فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إ ن ا ء فشرب وسقى أ ب ا بكر وكان هذا سبب إ س ل ا م ابن مسعود رضي الله عنه الثالث ق ص ة غنم ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة م ر ض ع ت ه صلى الله عليه وسلم وهي ق ص ة م ش ه و ر ة حيث كان في تلك ا ل س ن ة قحط أ ص ا ب أ ر ض قومها فكانت ا ل أ غ ن ا م عجافا جافه الضروع لم ترع حتى الشبع فلما أ ر س ل الرسول صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة صارت أ غ ن ا م ه ا ت أ ت ي المرعى وقد رعت كثيرا ودر لبنها وغنم قومها على خلاف ذلك وما ذاك إ ل ا ببركته صلى الله عليه وسلم وهناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة أ خ ر ى في كتب السير والتي أ و ر ب ن ا ه ا تكفي ما نحن بصدده المثال التاسع نذكر ب ض ع ة أ م ث ل ة من ا ل أ م ث ل ة ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ش ه و ر ة للخوارق التي ظهرت عند مسح الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوس بعضهم ووجوههم بيده ودعائه لهم ا ل أ و ل مسح على ر أ س عمير بن سعد وبرك فمات وهو ابن ثمانين فما شاب الثاني ومسح على ر أ س قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن م ئ ة س ن ة و ر أ س ه أ ب ي ض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أ س و د فكان يدعى ا ل أ غ ر الثالث ومسح ر أ س عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير وكان دميما ودعا له ب ا ل ب ر ك ة ففرع الرجال طولا وتماما الرابع سلت الدم عن وجه عائد بن عمرو وكان جرح يوم حنين ودعا له فكان له غ ر ة ك غ ر ة الفرس الخامس مسح وجه قتاده بن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في ا ل م ر آ ة السادس نضح في وجه زينب وهي ص غ ي ر ة بنت أ م سلمه ر ض ح ة من ماء و فما ك ن يجب و ان يكون هناك ا و ه أ م ث ل ة كثيره ة ك ذ ه ا ل ج ز ئ ي ا ت التي أ و ر ب ن ا ه ا ر و ا ه ا أئمة الحديث فهي بمجموعها تتعامل ف ي د ا ل و ا ا ت ر ل م ن وتبين و وقوع ي ل ع ج ز ة ا أ ح معها د واحد من هذه الأمثلة أحاديا ي ة المطلقة الأمثلة فرضنا خبرا لو كل من فحتى و ض هذه يكون بحكم المتواتر المعنوي ل أ ن ه لو نقلت ح ا د ث ة ما في صور م ت ب ا ي ن ة وروايات م خ ت ل ف ة فهذا يعني أ ن ا ل ح ا د ث ة و ا ق ع ة لا شك فيها إ ل ا أ ن رواياتها وصورها م خ ت ل ف ة أ و ض ع ي ف ة فمثلا إ ذ ا سمع في مجلس دوي فقال بعضهم إ ن ه د م بيت فلان وقال آ خ ر إ ن ه د م بيت شخص آ خ ر وقال آ خ ر بيت فلان وهكذا فكل ر و ا ي ة من هذه الروايات مع أ ن ه ا ا ح ا د ي ة و ض ع ي ف ة أ و م خ ا ل ف ة للواقع إ ل ا أ ن ا ل ح ا د ث ة ا ل أ ص ل ي ة لا شك في وقوعها وهي انهدام بيت فالروايات بمجموعها تفيد ق ط ع ي ة وقوع ا ل ح ا د ث ة وهي م ت ف ق ة في ا ل أ ص ل بينما ا ل أ م ث ل ة ا ل ج ز ئ ي ة التي ذكرناها روايات صحيحة كلها حتى إن بعضا منها بلغ د ر ج ة المشهور فلو فرضنا كلا منها ض ع ي ف ة لكانت د ل ا ل ة مجموعها أ ي ض ا د ل ا ل ة ق ط ع ي ة على وجود ا ل م ع ج ز ة ا ل أ ح م د ي ة مثلما دلت الروايات في المثال على انهدام بيت من البيوت وهكذا فكل نوع من أ ن و ا ع المعجزات ا ل أ ح م د ي ة ا ل ب ا ه ر ة ثابت لا ريب فيه وما جزئيتها إ ل ا نماذج وصور م خ ت ل ف ة لتلك ا ل م ع ج ز ة ا ل م ط ل ق ة وكما أ ن يده صلى الله عليه وسلم و أ ص ا ب ع ه وريقه ونفسه و أ ق و ا ل ه أ ي دعاءه منشا لكثير من المعجزات ف إ ن جميع لطائفه ا ل أ خ ر ى وحواسه و أ ج ه ز ت ه مدار لكثير من الخوارق أ ي ض ا وقد بينت كتب ا ل س ي ر ة والتاريخ تلك الخوارق و أ و ض ح ت كثيرا من دلائل ا ل ن ب و ة التي هي في سيرته وصورته وجوارحه ومشاعره صلى الله عليه وسلم